اللهم لك الحمد على ما أوليت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم لك الحمد بكل نعمة أعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافى ب س ط ت رزقنا وأظهرت أمنا وكبت ت ع د و ن ا وشفيت سقيمنا وربيت صغيرنا وأطلقت أسيرنا وعافيت مبتلانا ولك الحمد على ذلك حمد كثير ا طيب. ب َ م ُ ب ا ر َ ك ا ف ي ه ِ ي َ م ل َ أ ُ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ي َ م ل َ أ ُ الْأَرْضَ و َ ي َ م ل َ أ مَا ب َ ي ن َ ه ُ م َ ا و َ ي َ م ل َ أ ُ مَا ش ا ء رَبِّ م ِ ن ش َ ي ء ب َ ع د ه أ َ ه ل ُ ا ل ث ن ا ء ِ و َ ا ل م َ ج ْ د أ َ ح ق َ م ا قَالَ ا ل ع ب ْ د وَكُلُّنَا ل ِ ل ه ِ ع ب د اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لك الحمد في الحالين، اللهم لك الحمد في الدارين، اللهم لك الحمد حمد كثيرا طيبا مطيبا مبارك في. اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا تجاوز عن إساءتنا أ م ح خطايانا كفّر سيئاتنا بدل سيئاتنا حسنات اللهم ا غ ف ر ل ن ا ما ق د ب ن ا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم ا غ ف ر ل ن ا كبيرا ل ذ ن ب و ص غ ي ر ه د ق ي ق ه ُ و ج ل ي ل ه س ر ه ُ ع َ ل ن ا اللهم اغفر ل آ ب ا ئ ن ا وأمهاتنا اغفر لهم وارحمهم عافهم وعف عنهم ارفع درجاتهم اشرح صدورهم يسر أمورهم أقل عثرتهم أ ج ب دعوتهم اشف سقيمهم عافم ب ت ل ا ه م اللهم أصلح ذريتهم وأقر أعيونهم وأمن خوفهم لا إله إلا لا يكافئهم إلا أنت ولا يجازيهم إلا أنت. اللهم جزيم على الإحسان إحسانا كما أكرمونا فأكرمهم كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم كما أنفقوا علينا فأنفق عليهم. اللهم كما ق د م و ن ا على أنفسهم فقدمهم يا رحمن أجز ا ل م ث و ب ت ه م ارفع درجتهم اللهم كافهم باليد الطول التي لهم علينا إ ل هنا يا رجاءنا يا رجاءنا اعتق رقابنا ورقابهم من النار إلهنا يا رجعنا يا غياث المستغفين يا أمان الخائفين يا جابرا المكسين يا واصلا المقطعين ن يا مجيبا المضطرين يا سامع لكل شكوى يا كاشفا لكل ب ل و ى يا كاشفا لكل ب ل و ى يا من ينزل إلى سمائه الدنيا ليغفر لعباده. ليجيب د ع ا ء ه م ليسمع مسألتهم ليحقق مرادهم هؤلاء عبيدك و إ م ا ؤ ك يا رحمن وقفنا ل ت ر ض ى ودعونا ل ت ر ض ى وسجدنا ل ت ر ض ى هذه أكفنا ترفع إليك وجباهنا تنحني تعظيم ا لك و َ أ ن ُ و ف ُ ن ا ت َ ر غ َ م ذ ِ ل ّ ة ل ك ل ا إ ل َ ه إ ل ّ ا أ َ ن ت ل ا إ ل َ ه إ ل َّ ا أ ن ليس لنا رب س و ا ك فنرجو ولا إله لنا غيرك فندعو رغبتنا فرغبنا وطمعتنا فطمعنا ودعوتنا فعجبنا لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بين يديك لا إله إلا الله، يا من لا إله إلا الله، يا من لا إله إلا الله، يا من لا إله إلا الله، يا من يكرم السائلين. سبحانك تسأل القليل فتعطي الكثير سبحانك تيسر العسير وتقرب البعيد تفرج الهم تنفس الكرب تقضي الحاجات تدبر الأمور كل يوم أنت في شأن كل يوم أنت في شأن تعطي وتمنع وتخفظ وترفع يا من أضحك وأبك وأمات وأحيا وأسعد و أ ش ق ى وأوجد وأبلى وخلق الزوجين الذكر والأنثى يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نتوسل إليك بصالح قرباتنا وأحسن أعمالنا إلهنا إن وجدت في صحائفنا صلاة مقبولة أو ص ي ا م ا م ر ض ي ا أو ذ ك ر ا قبلته أو صدقة يا حي يا قيوم رضيتها اللهم إن وجدت في أعمالنا شيئا تحبه فإننا توسل به إليك أن تعترق قابنا يا الله اعترق قابنا يا رب أعتق رقابنا، ن س أ ل ك الفردوس الأعلى، وما يقرب إليها من قول وعمل، أم منا من الفزع؟ ثبتنا عند السؤال، اللهم عصمنا من ا ل ف ت ن نعوذ بك من مضلات ا ل ف ت ن نعوذ بك من محبطات الأعمال، نعوذ بك من ح و ا ج ب الدعاء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، نعوذ بك منك، نعوذ بك منك، لا إله إلا أنت. يا ملا ن ملجأ منه إلا إلي يا ملا من ملجأ منه إلا إلي سبحانك تعلم السر وأخفى ما تسقط من ورقة إلا تعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب اللهم يا بارئ ا ل ب ر ي ا ت يا عالم الخفيات يا مطلع على الضمائر والنيات لا إله إلا أنت تقبل صيامنا تقبل قيامنا تقبل صيامنا تقبل قيامنا, تقبل قيامنا, تقبل قيامنا يا رب هذه بضاعتنا بين يديك صيام مرقع وبضاعة مزجاء ولكنك كريم تقيل العثرات ولكنك كريم رحيم تقيل العثرات جئناك ونحن نعظم الرجاء ثقة فيك إيمان بك حبا لك توكل ا عليك يقينا في موعدك. اللهم يا الله يا الله يا الله نسألك أن تطلع من عليك ا ئ على جمعنا فترض اجتماعنا نسألك أن تطلع من عليك ا ئ فتقول عبادي رضيت عنكم نسألك يا الله أن تطلع علينا ف ت ر ض ص ن ي عنا وتضاعف م ث و ب ت ن ا وترفع درجاتنا وتقبل أعمالنا مسألك يا الله أن تباهي بجمعنا جمع الملائكة يا الله ربنا عفو كريم تحب العفو فعفو عنا فرجهم منا نفسكو بنا أق العثراتنا لا تدع لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين نعوذ بك من البرص والجذام نعوذ بك من السرطان وسائر الأسقام اشف مرضانا اشف مرضانا اللهم البسهم ل ب و س العافية كي يسبحوك كثيرا و ي ك ر و ك كثيرا اللهم أطلق أسر المسلمين اللهم رد الغائبين اللهم رد الغائبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا تذر صغيرا ينتظر والدا إلا جمعته به يا رب العالمين لا تذر زوجة طال انتظارها لزوج إلا جمعتهم يا رب العالمين أنت على جمعهم إذا تشاء قدير اجمع بين كل والدة وولدها وبين كل زوجة وزوجها اللهم لا تفجعنا في آبائنا ولا أمهاتنا ولا تفجعهم فينا يا رب العالمين أم من كل خائف واحفظنا واسترنا بسترك الجميل يا من لا يخرم ستره يا من لا يخرم ستره يا م ن لا يخرم ستره اللهم ا س ت ر ن ا بسترك الجميل اللهم احفظنا اللهم ا ك ل ن ا اللهم ا ح ر س ن ا اللهم ا ع ن ا وعلى طاعتك حملنا أورثنا خشيتك وارزقنا محبتك اللهم أورثنا تعظيمك وخشيتك ومحبتك حتى تكون أحب حبيب إلى قلوبنا. اللهم اجعل محبتك ومحبة ر ب ي ك صلى الله عليه وسلم أحب إلى ي من أنفسنا و ذ ر ي ا ت ن ا وزوجاتنا وأموالنا وأحب إلينا من الماء البارد على ا ل ظ م إلى هنا. هذه محبتنا ن ش ه د ك عليها ونطلعك عليها نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إ ن ا نحبه وصحابته وأزواجه وقرابته والعشرة وأهل بدر اللهم فادخلنا مدخلهم واجعلنا في جملتهم وأحشرنا معهم وأسعدنا بلقائهم وجمعنا بهم في غير ض ر ا ء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم بحبنا إياهم ترفعنا إلى درجات اللهم قدمنا ولا تأخرنا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تخفضنا واسترنا ولا تفضحنا وكلنا ولا ت ك ن علينا إلهنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من علم لا ينفع نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من محبطات الأعمال، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم. اللهم ا جعل أعمالنا لك خالصة. اللهم اجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب العالمين يا الله نسألك أن تفتح على قلوبنا بأنوار ا ل ه د ا ي ة يا رب العالمين اجعلنا هدات مهتدين غير ضالين ولا مضللين عبّدنا لك ذللنا لك استعملنا في طاعتك اجعلنا لك ذكاري ن لك شكاري ن إليك أ و ه ي ن منيب خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل و ت ر ض ى اللهم وفق شبابنا ووفق ن س ا ء ن ا افتح على قلوبهم يسر أمورهم اللهم ا ه د ه م سواء السبيل اللهم ا ع ص م ه م من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعذهم من فتنة التغريب اللهم أعصمهم من فتنة التخريب والتفجير اللهم وحمهم من فتن الشهوات والشبهات يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم ا ر ز ق نساءنا العفة والجلباب، اللهم حبب إليهن الحجاب، اللهم جعلهن هداة مهتدين، اللهم أصلحهن وأصلح بهن من تحتهن من ا ل ذ ر ي ة يا رب العالمين. اللهم زوج أيمنا اللهم زوج أيمنا اللهم زوج أيمنا وسل السخيمة من صدورنا وأصلح فساد ذات بيننا اللهم يا حي يا قيوم نسألك في هذه الساعة أن تأذن باجتماع القلوب، اللهم و ف ق كل متنافرين، اللهم و ف ق كل متنافرين، وقرب كل زوجين متباعدين، اللهم منشر السلام فيما بيننا وجعل الرحمة شعارنا و ذ ث ا ر ن ا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إ ل هنا. إلهنا هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرحمها يا رحمن اللهم رحمها يا رحمن اللهم كل المسلمين المستضعفين في باكستان اللهم كل المنكوبين والمجرحين و هناك يا رب العالمين اللهم آوهم اللهم أطعهم اللهم أحملهم اللهم أكلأهم, اللهم أكلأهم اللهم أكلأهم اللهم عافهم ارحم موتاهم وشف مرضاهم وشف مرضاهم وشف مرضاهم, مرضاهم وكلهم في الأمر كله يا م ن ه وأرحم بهم اللهم كل المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم كلهم ولا تكن عليهم واجعل الدائرة لهم ولا تجعلها عليهم اللهم اقتل من قتلهم اللهم اقتل من قتلهم اللهم اقتل من قتلهم اللهم من قصفهم من فوقهم ف إ ن ا نسألك أن تقصفهم من فوقهم يا قهر ا يا جبار يا عزيز أنت فوق الجميع يا رب العالمين ليس فوقك شيء اللهم قصف اليهود الغاصبين من فوقهم ورمهم بما لا طاقة لهم به يا رب العالمين إلهنا. آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا إ ل ه ن ج ع ل هذا البلد واحة للأمن والإيمان اللهم كما جعلته م أ ز ا للإيمان فجعل الأمن يأرز إليه اللهم سلمه من حقد الحاقدين وكيد الكائدين وفساد المفسدين اللهم من أراده بسوء فجعل السوء علي، اللهم من قصده بتفجير فجعل تفجيره علي، اللهم جعله محفوفا ب ع ن ا ي ت ك اللهم اجعله مكلو أ ا برعايتك اللهم وحرسه في عين عنايتك وسائر بلاد المسلمين إ ل هنا آمنا في أوطاننا آمنا في أوطاننا إ ل هنا وفق أئمتنا وولات أمورنا اللهم وفق خادم الحرمين ب ت و ف ي ق ك اللهم اجعل ا ل ت و ف ي ق ح ل ي ف ه وولي عهده وسائر أمرائ المناطق يا رب العالمين اللهم احملهم على طاعتك اللهم وجعلهم عونا لنا على طاعتك اجعلهم رحمة علينا وجعلنا رحمة عليهم يا رب العالمين اللهم ا ه د ن ا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصلف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من و ل ي ه ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى أجبر كسرنا في شهرنا أعده علينا أعواما ع د ه علينا ع و ا م ا اللهم إنا نسألك إذا كان في القيامة أن يكون شاهدا لنا لا علينا إجعلنا ممن تشفع فيه م الصيام والقيام اللهم إنا نسألك أن نجد ذلك في ص ح ا ئ ف ن ا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أ ج ب ن ا لما سألناك أ ج ب ن ا لما سألناك عليك توكلنا وإليك أنبنا فوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد على ما أوليت ولك الشكر على ما أعطيت حمدا كثيرا طيبا مطيا مبارك فيه لك الحمد أنت أوقفتنا بين يديك وحملتنا على طاعتك وأعمتنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لك الحمد أنت بعثتنا وقد نام الآخرون لك الحمد أنت بعثتنا وقد نام آخرون اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا تلاوة كتابك أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا و ا ج ع ل ه ا ل ل ه م د ل ي ل ن ا و س ا ئ ق ن ا إ ل ى ج ن ا ت ا ل ن ع ي م ق د م ت ل ك م م ن م و ق ع تي قرآن د م